السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ربكم الذي خلقكم نفس واحده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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرارة وكل ضرارة في النهار ثم بعد إخوتي الكرام عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته حياتكم الله أما زلنا مع تفسير سورة الرعد ومع كتابه من ربنا جل في علا لو تهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب ربنا ومن أراد أن يختبر حبه لله جل في علا فليعرض نفسه على كتابه فإن أحبه فقد أحب الله فكتاب الله وكلام الله وكلام الله سفر من سفر الله جل في علا وخفنا عند التقرير والتقريع والتوبيخ في قوله جل, جل في علا قل الله خالق شيء هو الواحد القهار فلا يقول رب السماوات والأرض قل الله وهذا ما في إنكر منهم كما قلنا جميعا أنهم أخروا بربوية الله جل, جل في علا حلاكم الله فأنكر الله عليهم وقل أفاتخذتم من دونه أولياء يعني إن كنتم قد أخرطتم بربوية الله جل في علاء فصرف كل عبادة لا تكون إلا له الذي الذي يملك الحياة والموت الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويزل ويؤت الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء سبحانه جل في بيده الخير هو على كل شيء قديس هذا الذي يعبد هذا الذي يصرف له العبادة هذا الذي يتخذ وليا قل أفاتخذتم من دونه أولياء والحل انهم لا يملكون الانفس نفعا ولا ضرا افضل ان يملكو لغيره لغيرهم او فضلا قال قل هل يستوي الاعمى والبصير امل تستوي والنور هل يستوي الاعمى والبصير هنا الاعمى هو الكافر والبصير هو المؤمن وقلنا في ذلك الفرق بينهما العلم هذا علم بالله وعلم بامر الله جل دل في اودى وهذا جاهل جهلا اودى به إلى المهالك لذلك قال هل ام هل تستوي الظلمات والنور قال ام جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه جل, جل في علا وقلنا هو الواحد سبحانه جل في علا وقالنا الاسم اسم اخر القهار والله تعالى قد قهر قاهر قلوب العباد والله تعالى قاهر فوق عبادي كما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عبادي وإنما قوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون سبحانه جل, جل في علا قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية طبعا نزول الماء وهو الغيث وهذه من رحمة الله بالعباد وهذه أيضا آية من آيات الله جل في علا الباهرة القاهرة التي تذبت ربوبية الله جل في علا بأن الله جل في علا أنزل من السماء ماءا قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية أنزل من السماء ماء وهذا الرزق الذي أنزل الله تعالى من السماء كما قال إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فينزل الغيثة وينشر رحمته سبحانه جل فعلا أنزل من السماء ماء وهذه آية من آيات الربوبية أيضا أنزل من السماء ماءا والمطر فسالت اوديه والاوديه جمع واد وهو كل منفرج بين جبلين طريق بين جبلين هذا هو الوادي هو منف كل منفذ بين بين جبلين فهذا هو هو الوادي قال فسالت اوديه ويجتمع المطر اليها المطر يسير فيها قال قال الله تبارك أنزل انزل من السماء ماءا فسالت أودية يعني أودية متفرقة يسر فيها الماء كل على حسب فإن كان الوادي ضيقا كان الماء قليلا وكلما اتسعى الوادي كلما كان كان الماء كثيرا وقد قرئت بقدرها التحريك قال أنزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها فتح الدال وقرأها الحسن ابو العاليه وابو حاتم انا يعقوب قرאה وانا يعقوب ايضا قرאה حاتم انا يعقوب قراها بقدرها بتسكين الدال والمعنى هنا ان الماء سال في ادي الأودية فان كان فان كان صغيرا فالماء قليل فان كان كثيرا في فالماء فالماء كثير قال قال فسالت اوديه بقدرها بقدرها انزل من السماء ان فسالت اوديه بقدرها بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا فاحتمل السيل زبد الرابيا يعني زبدا عاليا ما يعلو الماء كيسمى هنا الزبد الزبد الرغوي هذه فهذا هو الزبد الزبد يعلو قال فاحتمل السبل السيل زبدا أرابيا فوقه على وهذا مثل ضربه الله جل في علاه كما سيأتي الكلام على تفصيل هذا المثل لأنه ضرب مثلا آخر سبحانه جل في علاه لما ينفع الناس وما يدر الناس وأيضا ما يكون به النجاة وما يكون به الهلاك وما يكون يعني غسائية كغسائية الزبد التي لا تنفع ولكنها فقط تجلس يعني لتصد عن سبيل الله او تجلس من اجل من, من اجل اعمال الاحباط في الناس وهذه هذا الزبد لا ينفع الناس بهمل احوال وما ينفع الناس ابد ان يزبط في الأرض ويقر كما بين الله تبارك وتعالى انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقادريها بقادريها فاحتمل السيل زبد الرابيه وهذا ظاهر للعيان فاحتمل السيل زبد الرابيه عليكم السلام ورحمه وبركاته يا ابو عشير ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه اذا ضرب مثلا اخر ضرب المثل الاول وهو الماء الذي يسيل في الاوديه التي هي منفرج بين المنفرج بين بين الجبلين بان الزبد يعدو يكون فوقه وايضا مما يوقدون عليه في النار أيضا مما يقودون عليه عفوا قالوا ممن يقودون عليه في النار ابتغاء حليه وابتغاء وابتغاء حليه او متاع زبد مثله والمعنى مما ما يدخل النار ان تاخذون عليه النار مما توخذون عليه يعني مما يدخل النار وهو الذي يدخل النار من الجواهر فيذوب في النار قال قال مما او مما توقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله لو زبد ايضا طبعا الحليه هنا المقصود بها الزبد والصده والذي يتحلى ويتحلى بالنساء كما قال الله جل جل في علا او من ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير غير مبين وايضا قد ورد في الحديث عن عائشه رضي الله عنها وارضاها لما لما فرط اليقط منها وكانت تتحلى به للنسلام وكانت قد اقترضته من أسماء قال الله جل, جل في جلاله أنزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيه وممن يوقدون عليه في النار بتراء حبيه أو متاع زبد مثله أيضا يعلوه الزبد عندما يدخل الحديد او الزهب او الذهب او تدخل وت يعني هناك تنصهر هذا الانصهار يجعل يجعل انفصال الشوائب هذه الشوائب هو الزبد هذه الشوائب هو هو الزبد المقصود بذلك هذه هي الشوائب هذا هو الزبد قال مما توقضون عليه في النار بطغاء حلية أو متاع زبد مثله والمتاع هنا الحلية هي الزهب والصدى وهذا الذي كان العرب يستخدمونها وحلية قال او متاع والمتاع والحديد والصفر والنحاس والرصاص تتخذ منه الأواني والأشياء التي ينتفع بها تتخذ منه الأواني والأشياء التي ينتفع بها قال ابتراء حلته او متاع زبد, له زبد مثل له زبد مثل زبد السيد له زبد مثل زبد السيد يعني إذا اذا اذا, إذا أذيب هذه الجواهر الذهب والنحاس والحديد إذا اذيب انفصلا شواه شابه الزبد يكون له زبد كزبد كزبد السيد وهذان مثالان ضربهما الله دل في اولي الايمان والكفر وايضا لاهل الإيمان والعقل واهل الجهل والظلمة فهذا المثل كما قرر العلماء اختلفوا فيه على أخوال ثلاثة أو على قولين القول الأول أنه شبه نزوله من السماء بالماء شبه القرآن شبه نزوله من السماء بالماء المقصود بمثل هذا قال أنزل من السماء ماء فسأت أودها بأنه القرآن لأنه ضربه مثلاً للقرآن لأن القرآن به الحياة حياة القلوب وحياة الأرواح لا تكون إلا بكتاب الله جل فعلا ونجاة الآخرة وليمومة الخير والسعادة والسرور لا يكون إلا بالقرآن فالقرآن هو النجاة كما قال الله جل فعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمثكتم به لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته فارتتاب به حياه القلوب وحياه الارواح وايضا الكتاب يستجلب به حياه الابدان لكن كتاب الكتاب وبه حياه القلوب والارواح شبه نزول الماء بها شبه نزول الماء من السماء بالقران لان الماء به حياه الارض الأرض وحياه الارض به حياه الابدان وحياة الأرض حياه الابدان فيها صحة القياس في هذا الباب وايضا شبه قلوب العباد اذا قلنا بالقران اذا قد شبه قلوب العباد بالاوديه وهذه الاوديه كانت ضيقه حملت من القرآن ما ما ما انتفع بها على قدره وان كانت واسعه تقيه نقيه رفيقه تحمل وتستوعب القرآن فتمترئ إيمانا فيكون أصدق الناس تصديقا وإيمانا وعملا وعلما وتعبدا لله جل في فعلها فهذا مثل رائع ضربه الله جل في فعلها أنزل من السماء ماءا فأنزل من السماء ماءا جعل, جعل هنا القرآن كالماء الذي نزل من السماء ووجود الشبه كما بينا في ذلك بأن القرآن به حياة القلوب والماء به حياة الأرض وحياة الأرض به حياة حياة الابدان وشبه القلوب بالاودية الاودية التي بين الجمال التي تستوعب خليل الماء او كثير الماء على حسب السعة او حسب الضيق فكل قلب نقياً نقياً ظاهراً ظاهراً بالإيمان فإنه يحمل ويستوعب كل القرآن كما قال ابن عمر رضي الله عنه تعلمنا لهم ثم تعلمنا القرآن فنزل نور القرآن على نور الإيمان فزاد نوراً على نور هذا المثل الأول فأقولنا شبه القلب بالأودية التي تحمل القرآن ويكون فيها من الإيمان واليقين وحسن الظن بالرحمن سبحانه جل جل في أولاد وأيضا فيها ما فيها من العقل والجهل فينتفع المؤمن بقلبه كانتفاع الأرض التي يستقر فيها المطر فتنبت وأما الكافر فالكافر لا ينتفع بالقرآن بحال من الأحوال لما في قلبه من السواد من الدغل من الران فإنه لا ينتفع بالقرآن بحال من الأحوال فقلبه مري فقلبه مليء بالريب بالشك بالكفر فلذلك لا يستطيع أن يتحمل القرآن كالزبد وخبث الحديد لا ينتفع به كالزبد والشوائب خبث الحديد لا ينتفع بها هذا القول الأول في ضرب الله على المثل وأنزل من السماء ماء وأما الثاني في قول أنزل من السماء ماء فترسلت أودية بقدرها هذا مثل يضرب للحق والباطل ولا منافذ من المثل الأول ومثل الثاني هذا مثل يضرب الفرق بين الحق والباطل فنزول الماء من السماء كالمطر والغيف من السماء كالحق فشبه الحق بالماء الباقي الصافي الذي به الحياة حياة الأرض وحياة النبات وحياة الأبدان والباطل أشبه ما يكون بالزبت الزاهب الذي لا يبقى بحال الأحوال كما قال الله في أعمال أهل الكفر أنها كالزبت عندما قالوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فلعناه هباء منثورا نعوذ بالله من خزان الزبد وإن على وإن ثمى فإنه إلى المحلال فإنه إلى زوال فإنه إلى ثلاث لذلك كلما نظر المؤمنون ودققوا النظر سراجع الأمر حسيرا ورجعت الحصر والهم والغم لأنه قد على الباطل وعلو الباطل في هذا الباب الباطل يعني لا يغرن الأغمار لا يغرن الأغمار الأغرار ولكن من كان قد أحسن الظن بربي وعلم كيف, كيف أن الله لو على حكيم يضع الشيء في موضعه يعلم أن علو الباطل يؤذن بخرابه يؤذنه يؤذن بزواله علو الباطل دائما في القرآن يبين الله العالى ذلك علو الباطل يؤذن بزواله علو الباطل يؤذن بزواله قال الله جل وعلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل, إن الباطل كان ذهوق قال فيدمغه فإذا هو زاهر فعلوه الباطل إذان بمحقي إذان بزواله علوه الباطل إذان بزواله فالحق كالماء الذي ينزل فتتشرب الأرض فتنبت الزلع والكرى وأما الباطل فهو كالزبج الذي لا انتفاع فيه بحال من الأحوال هذا الباطل وإن على الزبد وإن على فإنه إلى المحلان لأنه ما على الباطل علو الباطل يؤذنوا, يؤذنوا بانتفاعه بزواله وقد قال بعض العلماء هذا مثل درباه الله جل في علاية للتفريغ بين المؤمن والكافر فأما المؤمن ما تراه إلا ناسعا في كل ما وضع فيه إذا وضع في محلة يكون ناسعا إن سجن فالسجن خلوة بربي كما قال ابن تميها مهجملا في هذا الباب على نفع المؤمن كما سنظر بالأمسير على ذلك قال ما يريد أعدائي بي إن سجنوني فالسجن خلوة بربي وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن فأوني فنفي سياحة هو بالله ومع الله ولله سبحانه وتعالى الله ما جعلنا كذلك يا رب العين وغفر لنا ما وقع منا وما بدر وما تقدم من ذنوبنا من الزلل والخطأ والتجرؤ والتجاوز والتعدي وأن وإنك أنت الغفور الرحيم الورد المقصود بأن المؤمن حي حيث ما وقع كالمطر حيث ما وقع نفع حيث ما وقع نفع هذا هو المؤمن المؤمن كالوردة كالزهرة يفلح شذاها في, في كل مكان تكون فيه في يوسف عليه السلام سجن وسجن ظلما ويوسف هو اكرم الخلق على الخالق في هذا الزمان سيد الناس سيد, سيد الناس في زمانه ومع ذلك يعني لما سجن انتفع الناس به ولذلك قال له اننا نراك من المحسنين وانتشر الخير بين بين الناس بوجود يوسف عليه السلام ودعا الى ربي يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار لا يمنعه عن الدعوة على الله للا فعله شيء بحال من الأحوال قائما قاعدا نائما طائرا جالسا يعني زاحفا ماشيا المهم أنه لا يتوقف عن أن يدل الناس على الخير ولا ننفي عنه الزلل والسقوط فإنها بشرية والبشرية تعتري كل إنسان قال قال الله جلس وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السير زبدا روابية ومما يخذون عليه في النار ومما يخذون عليه في النار ابتغار حجة او متاع زبد مثله فالمؤمن ينفع حيثما حل وأما الكافر يضر حيثما حل والعجب كل العجب في بلاد لا سيام بلاد خليج ما أكثر ما يكون الاستعمال العمالة تكون من ال... الذين يعبدون الشمس أو القمر أو يعبدون البقر و... ويقولون يخلصون في عملهم كيف يخلصون في عمرهم وفتخانوا الله ورسوله كيف... كيف تكون البركة معهم وهم يسبون الله صباحا مساء كيف كيف يترك الموحد على يعني يلقى بنفسه يفترش الأرض لتحف السماء لا يدد طعاما أو كثرة خبز تصد ريوعه وفقره كيف فالكافر ضر حيث محل الكافر ضر حيث محل فإن الكافر قرين الشيطان فإن الكافر قرين الشيطان وإن الكافر قرين النقص والعجز وأيضا فيه مسبة الله جلالة في علان نعوذ بالله من الخزان لذلك ضرب الله مثلا أنزل من السماء ماء فسارك أوديها فجعل الحق المؤمن هو الماء الذي انتفع به وجعل الكافر كالزبج فهو هو الكافر واعتقاده وعمله كله كالزبد لا ينفع بشيء قال وهذه الثلاثة لا اختلاف بينهم يعني هذه التأولاد صحيحة قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية وممن يقضون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاء زبدا مصره كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكسر في الارض قال كذلك ما مر وما سبق مما ضرب الله مثلا كذلك يضرب الله الحق والباطل يعني يضرب الله دلا في كما ذكر مثل الحق ومثل ومثل الباطل مثل الحق ومثل الباطل كذلك يضرب الله المثل الحق يعني والمثل الباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فاما الزبد وهو الباطل فاما الزبد هو الكفر فاما الزبد هو الشك فاما الزبد وهو الشوائب المضره فاما الزبد فيذهب دفاء على الجنابات على جنابات الطريق يطرد لا ينقص لا ينتفع به يطرد لا ينقص لا ينتفع به فاما الذبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض فالنافع ثابت وكل ما كان هباء منذورا فوزبد ولذلك من رغم أن ينظر فيما نحاه الله دل في علا علما فينظر الله أراد به خيرا أم لا في هذا الباب فينظر إلى نفع هذا العلم وإلى استمراره وإلى انتشاره وإلى بركته هذه بركة العلم أن ينتشر وأن ينتفع به الناس وان يعمل به وإن لم يعمل هو به ولذلك بعض العلماء قال إن علم وإن لم يعمل فبتعليمه يعمل الآخرون فيكتف في ميزانه العمل أصحى هوندل أصحى فضل الله وبإذا فعلاله ولذلك العلماء يقولون العلم أي كرة العبادة مستقلة بذاتها طلب العلم وتعليم الناس عبادة مستقلة بذاتها وهي أرفع العبادات على الإفلاق عبادتهم مستقلة بذاتها وهي أرفعوا الابواب العلم على على الاطلاق ابواب العباده على الاطلاق قال أنزل من السماء ماء فسال به اوداء اوداف المقادير فاحتمل سال ذبد الرابيه عليه في النار ابتغاء حاجه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاعا يمينا وعصارا ولا يستقر بحال من أحوال هكذا كما, كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السورتين من ذهب في يده فنفخهما فقال هذان الزبان الذان الدعاية النبوة الأسود العنسي أيضا كذب قال فنفختهما لا يستقران ليس لهم سبات ليس بهم سداد ليس بهم رشاد بل هم في, في, في تباب قال الله دل في علاك ذلك أضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاعه لا يفقر يبقى يسيرا وحكمة الله ببقائه فتنة للأغرار للأغمار الذين ياملون إلى الانحراف فأما الزبد فيذهب دفاعه وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض وهذه دلالة وضحة جدا على نفس النفع المتعدي وهي من أفضل التعاطي كما الله ودعاله على خير في كثير من الدوائم إلا من أمره وصدقة إنه معروف أو إصلاح بين الناس قال أما ما ينفع الناس فينكثوا فينكثوا في الأرض ينتفع به الجميع فينكثوا في الأرض ينتفع به الجميع, ينتفع به الجميع قال أما ما ينفع الناس فاهمكم في فاهمكم في كذلك يضرب الله الامثال يعني كذلك بان الله تعالى اذن ضرب مثل المؤمن والكافر مثل مثل مثل مثل القران وغريب القران ايضا الحق والباطل ضرب الله لهم هذا المثل العظيم قال قال الله عز أنزل انزل من السماء ماء بقدرها فهذه من الله دل في علا ضربا للمثل لتحقيق الإيمان وثبات القلوب وايضا لارشاد المؤمنين كيف كيف انهم على الحق وان زيف الباطل لا يؤثر فيهم وان لمعان لمعان الزيف لا يمكن ان يستقر لمعان الزيف لا يستقر هذا الاصل في هذا في ضرب ضرب المثل قال ان ما ينفع الناس فينكسف في الارض كذلك يضربوا الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما ولفتدوا به قال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى المعني هنا الذين استجابوا أي المعنى بين المؤمنين فالمؤمنون هم الذين استجابوا لربهم جل شؤولا عندما دعاهم فاستجابوا له قال الله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم أي تمروا بأمر الله جل فعلاه وما عرضوا رسله وأنهم سمعوا وأطاعوا وما سمعوا لخير إلا, إلا, سارعوا, إلا سارعوا إليه قال الله تعالى للذين استجابوا لربهم منظر هنا أضافهم إليه وهذه أيضا من التشريف هذه من التشريف شرفهم الله جل, جل في علاه هذا من التشريف قال الذين استجابوا لربهم فقد استجابوا لله جل في علاه طوعا خضوعا واصل العبوديه هو هو آآ آآ غايه الذل مع غايه غايه الذل الحب فقد استجابوا لربهم حبا واستجابوا لربهم سماعا وطاعا وانقيادا لله جل في علا الله لله للذين استجابوا لربهم قال للذين استجابوا لربهم ايضا أضفاهم للربوية كما قلنا لأنها أوامر وتشريع والأمر والتشريع لله جل في علا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأيضا قول الله ذا على شركاء شرع لهم من الدين ما لم يعزن به الله للذين استجابوا لربهم الحسنة واختلف العلماء في الحسنة على أقوال وإن كان أرجح الأقوال ما دعا ابن عباس عن غيره الحسنة هنا هي الجنة وهذا أصله, أصله في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله في علاه هل جزاء الأحسان للأحسان ايضا في قول الله لله في علاه للذين أحسنوا الحسنة وزيادة للذين احسنوا الحسنى وزياده فالحسنى قال فيها ان السلام هي الجنه والزياده والنظر الى وجه الله الكريم للذين استجابوا لربهم والحسنى الحسنى قال الامام ابن عباس رضي الله عنه الجنه هو الأقرب كما قلنا لقول الله لقول ان السلام في قول الله صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى والزياده فالحسنى فسرها الانسنام بالجنه زي قال ابن عباس الحسنى هي الجنه وفي قول آخر من بعض تلميذ بن عباس قالوا الحسنة هي الخير في الجنة الحسنة هي الخير في الجنة من حور العين من القصور من أنهار من عسل مصفى من من أنهار من خمر لذة للشاربين من أنهار الماء الغير عاسم فقالوا الحسنة هي الخيرات التي وعد الله بها في الجنة كما قال النبي الله عليه وسلم قال الله تعالى عادته الصالحين ما عين ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الصالحين ما عين ولا اذن سمعت ولا خطر على على قلب بشر ففيها ما فيها من الخيرات كما قلنا فيها من القصور فيها من النعيم فيها من حور العين فهنا يقول الله ليعلم مبشرا للذين استجابوا لله ذل شعلاء للذين استجابوا لربهم الحسنى الجنه او ما فيها من خير من الجنه من مواعد الله عباده في في الجنه وقيل الحسنى المقصود بها الدنيا يعني الحسنى في الدنيا من الحياة والرزق وخير الحسنة أن نقصد بها الدنيا يعني مما, مما في الدنيا من, من, من العيشة الهنية ومن الخيس الوفير وهذه نسأل الله لفعلها المغفرة والعفو على زلات وقعنا فيها أو سقطنا فيها والله جل فعلها غفور رحيم وهو, وهو وهو أعلم بعبادي وله حكم في وقوع الزلل من عباده فهنا أشوف النبي سأل الله قال في سورة النح قال قال فلا نحيينه حياة طيبة قال من عمل صالحا من ذكر أو أنزى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة وهذا لا ينفي الزل ولا ينفي الوقوع في الخطأ ولا ينفي حتى بالتعدي لذلك ابن تيمية قال وقعد قاعدة المبغدون لا يفقهونها الحاقدون الحاسدون لا يفقهونها هذه الذين يتلمسون الزيج أو يتلمسون العورات او يتلمسون البعض السقطات هؤلاء لا يفقهون هذا عن لا لا هم مبتلون لا محاله مبتلون لا محاله لان الله تعالى يبتلي ال بالزلل لأمور كثيرة جدا له حكم فيها كثيرة وهذه شوف الإيمان, الإيمان مع الإتقان والعلم يجعل الإنسان في, في, في, في يعني في نزهة فقرية عظيمة جدا من صح التعبير مع علو علم وإتقان بأنه لو نظر حتى في الزلل هناك حكم كثيرة جدا جدا جدا في هذا الباب اول هذه الحكم اولا للبشرية كل من قدم خطأ فعال فعال يعني يقع متكررا منه هذا الخطأ والزلل ويقع فيه الإنسان لا محالة لا محالة كتب على ابن آدم على ابن حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة يعني هو مكتوب ومقدر ولا بد أن يقع على البشرية جمعاء لا يمتفي أحد حتى الأنبياء حتى الأنبياء وهذا لا غر ولا عجب قال الله تعالى, تعالى وعصى آدم ربه فغوى ومع ذلك عاش آدم حياة طيبة يونس عليه السلام قال الله للعلى عنه قال فاجتباه فجعله من الصالحين فاجتباه وهذه من الحكم التي استأتي اذا الباب لما يقع, لما يقع المؤمن في الذلل ان كان متقنا ان كان تقيا نقيا ان كان يعرض طرق طرق المعصيه عليه او طرق الانحراف عليه او الذلل عليه هذا امر مقدر ويرد ان يقع وما من احد ينجو منه اكيد هذا يقينا ولذلك الغر الغر الذي يتمسك بذلة ويحاول ان ينشرها اما تعريضا وانما الفاتن هو اصلا واقع في اعظم منها وما حصلها الا بغنكر انكر في هذا الباب فهل هذا حياته طيبة أبدا والله لأن في دغل في قلبه ولذلك أرى بأن بعض العلماء يقول أن من ثوائد المعاصي أن الإنسان يتكشف له المحب من المبغد المحب ينظر بعين, بعين الحب والعذر ويتلمس العذر وينصح ويكون نصحا أمينا أما المبغد يحسبها عورة ويحاول أن ينشرها ليصد عن سبيل الله وهذا ساقط عند الله ساقط ولن يصل إلى مأربه هو لن يصل إلى مأربه في ذلك لأن الله غالب على هذا لأنه لو سئل ما الذي يحبه الله في هذا الموقف الذي يحبه الله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء عياض بن حمار يجلدونه في الخمر كثيرا وقال له خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤت بك قال النسلم لا تلعنه والله ما أره إلا يحب الله ورسوله لا تلعنه هذا الذي يحبه الله من العبد وإلا لما قال يوسف لا تتريب عليكم اليوم هذا الذي يحبه يريد الله من العبد فأولى الأولى في هذا الباب البشرية الأمر الثاني أن يأتسي بالأنبياء الذين لم يعيرهم الله بذكر معاصيهم في الكتاب حتى يؤتس بهم في سوعة الفيئة والتوبة الثالثة المهمة جدا يتكشف لك المحب من المبغض الرابع أنت ترى الحياة الطيبة هنا لأنه فيها من الفوائد الجمع في هذا الباب أنه يحسن الظن بربه جل في حتى هو في المعصير يقول أنا ما وقعت في ذلك إلا لحكمة ما دام المرء قلبه, معلق... قلبه معلقا بالله جل في علاه. فيعلم أن هناك حكمة في في, في السقوط هذا هناك حكمة فلا بد أن يتلمس هذه الحكمة ولابد أن يكون سريع الفيئة والتوبة والأوبة إلى ربه جل, جل في علاه هذا هو فف هذا, هذا هذا الاصل سياتي في الرابعه يحسن الظن بالله وهو عاصي نعم ده هو أعظم واجمل مجالات احسان الظن بالله جل في علاه هو عندما يعصي ربه جل في علاه الان صار منكسرا الآن صار, صار أمام ربه الآن, الآن فقيرا جدا أظهر فقره وانكساره وعلم أن عدوه قد تمكن منه وأن الشيطان قد حاط به حاطة الصور بالمعصم لا ملجأ ولا ملجأ من هذه من هذه المهلكات إلا الله جاء فعلها هذه حياة طيبة هذه التي نتكلم عنها بالحسنة هنا الآن هذه حياة طيبة يلد في قلبه الفقر وتدمع عينه ويفتقر للرب وينظر إلى السماء ويقول قد مقدت أهل الأرض وما عندي الا ربي جل في علاه والذي يتفرد عن كل شيء الا الا الا طلب الله جل في علاه هذا الذي ندى هذا الذي اراده الله تعالى علوا وسموا فالرابع حسن الظن بالله جل في عند المعصيه نعم يحسن الظن بالله بان الله تلاه بالمعصيه حتى يسر عنده حده الكبر او العجب او غير ذلك من المهلكات او جره لهذه المعصية ليعلو لتعلو درجته عنده بالتوبة والأوبة والبيع الصحيح بينه وبين ربه وهذا حدث مع الأنبياء يونس عليه الصلاة عليه السلام لما تعجل وقال سينزم عليهم العقاب وصار, وصار, وصار, وصار بغير إذن من ربه الله العالم ماذا قال عنه قال فاجتباه فجعله من الصالحين اتفق العالماء كما نقل ابن القيم أن آدم عليه السلام بعد المعصية والتوبة والتوبة منها كان أرقى منزلة من عند الله جعل فعلا من قبل أن, يأتي أن يأكل من الشجرة إثنان, إثنان قد, قد وقع في المعصية آدم وإبليس سواء هما سواء أمره الله فعصى وأمره الله فعصى سواء وهما ليس بسواء دي حال من الأحوال رأيت؟ نفس الأمر الشامت والمبغد والذي يتلقف العورة لها جرهة والذي أيضا يكون قد وقع هما فالربيع حصن الظن بالله الذي فعله عند المعصية نعم يحسن الظن بالله بأن الله ابتله بالمعصية حتى يفسر عنده حدة الكبر أو العجب أو غير ذلك من المهلكات أو, أو, أو, أو جره لهذه المعصية ليعلو لتعلو دردته عنده بالتوبة والأوبة والبيع الصحيح بينه وبين ربه وهذا حدث مع الأنبياء يونس عليه السلام لما تعجل وقال سأنزل عليهم العقاب و و وصار, وصار, وصار بغير إذن من ربه الله جاء ماذا قال عنه قال فاجتباه فجعله من الصالحين اتفق العلماء كما نقل ابن القيم أن, أن آدم عليه السلام بعد المعصية والتوبة وأقولهم التوبة والتوبة منها كان أرقى منزلة عند الله جل فعلا من قبل أن, يأتي أن يأكل من الشجرة إثنان, إثنان قد, قد وقع في المعصير آدم وإبليس سواء هما سواء أمره الله فعصى وأمره الله فعصى سواء وهما ليس بسواء بحال من الأحوال رأيت نفس الأمر الشامت والمبغد والذي يتلقف العورة لينجورها والذي أيضا يكون قد وقع هما سواء قد وقع في المعصيات سواء لكن يا ترى من الذي يسير إلى جانب إبليس والأخ الذي يسير إلى جانب آدم من وفق الله جلالة فعلا للتوبة الأوبة من عمر الله قلبه بالإيمان فلا يحمل حقدا ولا حسدا على أحد من امتلع قلبه لنسرة الدين جلالة فعلا هذا أكيد سيكون في كفة آدم وتكون الحياة الطريبة التي قال فيها الحسنة للذين أحسنوا أو قول الله بها الذين استجابوا لربهم الحسنة فقد استجاب والسؤال هنا المطروح لما كل هذا؟ أين هذا الكلام من الآية؟ وين هو للذين استجابوا لربهم الحسنة؟ وين العاصل الذي تعدى وتجاوز؟ أين هو من قول الله على للذين استجابوا لربهم الحسن أين؟ أنظروا لي أخوة منتبه أم لا؟ ممتدين؟ طيب أين؟ اين من الايه للذين اتجابوا لربهم الحسنى فانا اقول اشحت يعني اقول ولا ولا نبقى هكذا ننتظر الاخ ولا الافتقار لا لا لا انا اقول للذين استجابوا الى ربهم الحسنى استجاب استجاب عند عند عند عند الوقوع في التخط في والتجاوز والتعدي استجاب لربه بسرعه الفائقه والتوبه نظر بكيا راجيا طال بلسانه حاله عدلت اليك رب لطرضك في المثند عن أحمد عند احمد قال رب اذنبته ذنبا فاغفر لي قال عبدي علم أن له ذنبا له ربا ياخذ بالذنب ويغفر اشهدوا اني قد غفرت له وتكرر ولذلك الممنوع يقول التوبه تجب ما قبلها ولو 1000 مرة ولو 1000 مره لذلك الناس دقه العلم او دقه الاتقان عند العلماء عندما يقولون والاصرار على الصغائر كبيرة طبعا هذا خطا احتاج الى تفصيل المتقنين المحققين ان الاصرار عمل قلبي ما أحد يعرفه يبقى التكرار ليس اصرار ليست المسألة على الوزن التكرار ليس إصرارا لكن قد يكون قرينة على الإصرار نعم قد ونحن لا ناخذ بالقرينة الذي ياخذ بالقرينة هذا هو المعتزل محتزل محتزل المعتزل الفكر المعتزل من الذين يأخذونها بلازم القول بقرينة الفعل لا بالفعل أما أهل الإيماني اهل التحقيقي أهل السنة جماعة لا يكون إلا بالأمر المحطط البين لأن توا كفرا بواحد لا فيه من الله برهان فلعن نقول التكرار ليس إصرارا الإصرار عمل قلبي فإذا أردنا أن نعرف القرائنة التي في الظاهر التي تؤمن لنا العامل قلبي لابد أن تكون قرائنة مجتمعة ليست قرينة واحدة ممكن أن تحتمل أو أن لا تحتمل ولأن الأصل حمل الناس على الخيص فالأصل هذه الإصرار عمل قلبي فلذلك ولا يمكن أن يصيرها يصير الصغيرة كبيرة بحال من أحواله فالتكرار التكرار اتكرر ليس ليس علامه قضح في توبه العبد يعني يتوب ثم يعود يتوب يتوب ثم يعود يتوب ثم يعود ليس منافقا ليس, آه, ليس, آه, ليس مصرا ليس متكبرا بحال من الأحوال بل يمكن يكون ده, آه, هذا, هذا الرجل أفضل من كثير من الذين لا يقعون في المعاصي ولذلك في الخلاف عند العلماء, العلماء الذي يعصي ثم يتوب ثم يرجع ثم يعلو ثم يشتهد في العبادة أو الذي يسيره في الطريق لا وعور فيه ولا معصية فيه فقالوا لا الأول أفضل بكثير هذا يتنوع عنده العلم يتنوع عنده العلم بالله جلد فعلاه أيضا يزداد اجتهادا يزداد افتقارا يزداد انكسارا وأما الآخر فمعرض للسمعة ومعرض للعجب مسائل هذه الحياة الطيبة كما قلنا الذين استجابوا لربهم فلابد أن توسع النظر في مسألة الاستجابة استجابوا لربهم أمرا في العبادة ونهيا وزجرا استجابوا لربهم علما وعملا وانقيادا استجابوا لربهم دعوة إلى الله نصرة للدين استجابوا لربهم في, في, في تعاملهم مع الغير كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه استجابه لربهم تضاء لحاجه لحاله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الطاعات والعبادات قال قال سرورا تدخله على المسلم وهذا السرور يدخل على المسلم أن تستر عيبا ان تستر عيبا ان تقضي حاجه أن تسد دينا أن تطعم خبزا كل ذلك استجابه لله جل كل هذا يدخل في الذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استرابوا لربهم الحسنة فهذه الاستجابة فتكون السمراء الجنة الحسنة هي الجنة في النهاية يرضى الله عن العبد في كل أحواله أرايتم كيف الرجل من بني الصغير عندما ورع رجل هو على المعصي يقول يا رجل أقصر اتق الله وأقصر فيقول خلني وربي أنت لا تدري ما بيني وبين الله قد يكون المرء بينه وبين, بين وبين الله يعني باعة لا يعلمها إلا الله دارف ورفعة ليست بعدها رفعة قد لا تعلم أنت ما بين العبد وبين ربي وقد ينحرف عن الطريق وقد, وق وقد يترى وقد يتعدها قد وقد يحتمل لأن البشرية موجودة وكل ابن آدم خطاء خطاء فعال كل ابن آدم خطاء قال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا إلا يحيى ابن زكريا فإن كان كذلك المهم ما علاقة بربه جل, جل فعلان فقد يكون هو عرق الناس منزلكا فقال خليني وربي حتى في السيدة قال لا يغفر الله لك أبدا قال الله جل لا فعلان وجمعهما على ما في أدي قادرة أكنت بيعلمة وفرت له عزرتك أنت قال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض دمعا قال للذين استجابوا لربهم الحسن للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجابوا له لو أن لهم ما في الأرض رميعا ومثله معه لفتدوا به ولائك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المآب للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في العذاب لم يستجيب له لم يستجيب له امرا ونهيا لم يستجيب له عباده لم يستجيب له تعاملا مع الغير كما أمرهم الله جل, جل في اولى قال لم لم, لم يستجيبوا له اما جحودا واما اعرادا لان الكفر الكفر الجحود واعراض الجحدوا بها واستغاثت انفسهم ظلما وعلو وكما قال الله دل في اعلاه والذين كفروا عم انذروا معرضون قالوا والذين لم يستجيبوا له ولو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به يعني من عذاب يوم القيامه وهؤلاء المشركون هؤلاء هم المشركون لو امتلكوا الأرض بما فيها ومن عليها ذهبا وفضه واحجارا ومثل ذلك امثال ذلك لاستداه به مما يرى من عذاب الله يوم يوم القيامه قد قال الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله من من من عباده الذين قد كفروا به فيقول لهم ذهنا له عندما يرى العذاب فيقول له ارايت لو كنت تملك الدنيا باسرها ذهبا او كنت مفتديا بها من هذا العذاب قال اللهم نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد طلبت منك ما هو أهول من ذلك وأنت, وأنت, وأنت, وأنت في صلب آدم أنت عبداً أن لتشرك به فأبيت إلا شرك فأبيت إلا شرك فالذين لما استجيبوا الله جل في علا الذين جحدوا بآيات الله وعندوا رسله وكفروا بالله جل في علا وعلى كفرهم عندما قالوا الله من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء والآخرون قالوا عجل لنا قطنا قبل قبل يوم الحساب نعوذ بالله أن نكون كذلك نعوذ بالله أن نكون كذلك نعوذ بالله أن نكون كذلك, كذلك قال الذين لم يستريبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتده به يعني لفتده به من عذاب يوم القيامة وعذاب يوم القيامة عذاب رهيب النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بها تجر بسلاسل سبعون ألف زمام كل زمام يجره سبعون ألف ملك هذه النار لا يعلم بحالها ولا يعلم بقوتها وعظيم ألمها إلا الله جل وعلا اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ, نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ورد المقصود هنا يقول للذين استجابوا لربهم الحسنة والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض رميعا ومثله معه يفتدوا به لا لابد أن من ذلك الذين لم يستجيبوا له نحن نقول هنا الان قد يستجيب وقد يعص الله ج birlikte فهل الذي يعص الله ينزل تحت هذه الآية أم لا؟ الذي يعص الله جguntه أما него يتعد حدوده يكون من لم يستجب لله ج 넣고 Lab الحق لا, الحق لا. الكلام هنا على أصول الاستجابة أنه استجابة لله جل في علاه برسله آمن بالله وآمن برسله وأيضا آمن بشريعته وآتى بالطاعات لكن وقعت منه بعض المعاصي الزلات والسقطات والهنات وهذه كما كنا قرنة المشر فتنزل تحت هذه الآية لا هذه على الكفار لا هادي على الكفار ولو أند ما في الأرض جميعهم ومساهم معهم لا به وإن افتدوا و... وإن افتدوا بذلك فإنه فإنه لا يفيدهم عند ربه من شيء فإنه لا يفيد عند ربه شيئا قال الذين استجابوا ربهم الحسنى والذين لم استجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المياد نعوذ بالله شوفونا مقال هنا الحسنة وبددها تتبين الأشياء لذلك قال مثانية تخشعر من وجود الذين أخشونا ربهم أولا المتقال المقابلات قال لفتدوا به لجعلوه فدى لأنفسهم من هذا العذاب وأن لهم ذلك قال قال الله ذلك أعلان لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد لهم سوء الحساب كما في الحسنة ثلاث أقوال إلى أقوال أيضا ثلاثة لهم سوء الحساب المناقشة بالأعمال وتعلمون عندما يناقش الله العبد ويقول رأستك أعطيتك منحتك ملكتك وما فعلت فيما في منحتك فيما اعطيتك يكون تقريعا وتوبيخا يكون فيه ما فيه من الشده والحدة استغفر الله على هذا اللفظ يقوم ما فيه من الشده والمشقه عليه ولا ولا تستطيع ان اتحملها بحال من الأحوال نهيك على انه بعدما يختم على فمي كما يقول الله تعالى ونختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم بمكان يكتسبون يختم على على فمي اذا كذبه وتشهد الارجل والايدي عليه وهو يقول كنت عن عنكم اناضل فسيكون هنا سوء الحساب شدة المناقشه في عن الاعمال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب هذه فيها المشقه العظيمه من نوقش الحساب عذب فقال اريكم من نوقش الحساب عذب ولما عرضت عائشه بقول الله تبارك وتعالى فاحسب حسابا قال ذاك العرض العرض هنا فيه اللطف فيه اللطف, فيه الرأس, فيه الرحمة. عبدي أتذكر ذنبك ذه يوم كذا وتذكر ذنبك ذه يوم كذا وتذكر ذنبك ذه يوم كذا وهو ينظر أيمان منه فلنجد لما قدم وينظر أشع منه فلنجد إلى النار ولكن الله به رحيم. سبحانه جل في علاه. يقول عبدي سطرت عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. اللهم عاملنا برسقك وبحسانك وبرحمتك وبجودك وكرمك وأنت أرحم الرحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. متأخرون جدا أنتم غفر الله لكم اللهم ادعمنا يا رب العالمنا سبعين ألف الذين أطلال جنب غير حسابنا وعذاب اللهم أمين يا رب العالمين قال سوء الحساب وهي المناقشة ومنهم أيضا قيل سوء الحساب أنه يؤخذ بسيئاته ولا حسنة له تعتبر يؤخذ بسيئاته ولا حسنة له تعتبر وهذا حق قد قال الله أعلى وقدنا إلى ما عملوا من عمل فدعناه هباء منسورا قالت عيشة رضي الله عن عرضها للنبي صلى الله عليه وسلم مال ابن جدعان كان يقرأ الضيف وكان, وكان, وكان يصر الرحم وكان يحسن للآخرين ما له عند الله قال لا شيء له عند الله إنه لم يقل يوما رب اغفل لي خطيئتي يوم الدين لم يقل يوما عند ربي رب اغفل لي خطيئتي يوم الدين ولذلك الله رضي الله قال عنه عن كفرين قال وقدنا إلى ما عملوا من عمل فدعناه هباء منثورا مر عمر الخطاب على رجل في صومعته يتبتل فبكى نظر إليه فبتى وهو يتبتل نظر إليه فبكى لما بكى تذكر قول الله جلالفعلية أو قرأ وترى قول الله جلالفعلية وده يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية عامل كلها كذبت ذهبت هباء منثورة لأنها لم تكن على عماد الإيمان لله الرحمن سبحانه جل جل في العلاف ا ا ا يكون المعنى هنا يؤخذ للسياق وليس له من الحسنات بحال المحول لا تخفيفا ولا نجاة يعني لا يكون نجاة ولا تكون تخفيفا فضلا عن تكون نجاة ولذلك انسلم قال بأن بان الكافر إذا عمل الحسنه في الدنيا كوفئ بها رزقا كوفئ رزقا وليس له في من شيء اما المؤمن فيكافى بها الرزق في الدنيا ويثبت الاجر في الاخره اللهم ثبت لنا الايمان وامتنا عليه وانت وانت أرحم الراحمين وصرف التوبيخ وشدة التوبيخ والتقوى ذوق ذق انك انت العزيز الكريم تقريعا تقريعا وتوبيخا يحشرون جميعا كامثال الذر يحشرون جميعا كامثال الذر اذ قال الله تعالى اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم اعوذ بالله من جهنم اعوذ بالله من جهنم ومأواهم جهنم وبئس المآب بئس المآب لهم من يفقم ظلما من النار يوم تحتين ظرب لذلك الذي يخوف الله عباده يا عبادي فالتقون بصلا الله على التقوى بصلا الله على المنصرة العود وحسن ان نرجع والفائقه لربنا دعيه ونتوب الى الله توبه نصوحا من كل ما بدر من كل ما ما, ما وقع منا ونسال الله عز وجل ان يردنا اليه ردا جميلا وان يستعمننا لدينه ولرضوانه وان يجعلنا ممن يموت وهو على هذا الطريق وان يثبت الايمان في قلوبنا ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان اراد لعبد فتنه او بقوم فتنه ان يقبضنا اليه غير مفتون اللهم امين اللهم هل الفوائد المستنبطه من الايات ساحه القياس ضرب الامثله دلاله القياس استن سلام جواب قفيل ما هذا كيف تستيقظ مثل ما انت ما في حرب ولا شيء هذا المغرب الاذان نعم صحه القياس في ضرب الامثله نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الكسره المذمومه والقله الممدوحه فاما زودوا فاتها بدفاءه واما ما ينفعوا ناس فيمكنك في الارض وما ينفعوا ناس فيمكنك في الارض صلى الله عليه وسلم بذوديها تتبان الأشياء للذين استجابوا لربهم حسنا الذين لما استجابوا لو لو انما قال اولئك لهم سوء الحساب او امكن عشانهم بس انا انتوا ممكن تقولوا ده هو <تصفيق> إيهاب وحسام وإحمد السيد يطلبون منه كيف؟ وعيد الفواد مرة ثانية انا أتيت بها لو فيها أي أسئلة تفضلوا الآن أعتقد هذه ثلاثة يعني أعتقد أنها ثلاثة نعم والثالثة عين والثالثة أنا قلتها الآن القرآن ما ثاني بددها تتباني الأشياء قال الذين استدابوا لربهم وقال على الذين نسيوا فالذين نسيوا لهم الحسنة ولذين نسيوا لهم أنهم في الأرض جماعة ومساومة ومساومة ومساومة ومساومة أفتدوا بها وذلك لهم هذا واجب أحمد رفع الله مقامك ومقام حسام وإيهاب وإخواننا وإحمد السيد والجميع نسأل الله أن يجمع مننا في الجنة إنه محبكم جميعا في الله الله اكبر الله اكبر هذا واجب طلبت طلبه العلم عندي ومتدى راسي هم لاقئ الدنيا باسرها ورب العزه الله اكبر الله. لا اله الا الله و عليكم السلام و الله و الله لا ليست 4 هي 3 كيف 4 كيف هي 3 او مسددت قالت 3 هي 3 ليست 4 بل انتم فقرأتم تدعون يا احمد والله انتم لا الدنيا يا رب اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب اللهم اغفر تبغف الله حمد الأوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم هي ثلاثة على نعيم صحيح أم لا لسه بس انا مش انا ما بشربش ميه فين الما اين الما اين الما كان موجود هنا راجل اخذهم وين ذهبوا ليه الذي ينظف مش موجود طيب <كتصفح> السؤال نعم نعم نعم الدروس تسجل فضلا هناك من الأفاضل من, من, من يسجلونها الأخت تقول الله تقول كيف الزنا عند الأنبياء الأنبياء لا يقعون في الزنا الأنبياء لا يقعون في الزنا قد, قد يكون هناك ميل قلب قد يكون كما قال كما قال الله تعالى في سوره يوسف قال وقد همت بي وهم بها لولا الراء برهانا ربي عندما قال بأن الميل هنا قد وقع من يوسف عليه السلام قد يكون ميلا فقط وهذا المبادئ ولغيره ولغيري قد يقع المرء المرء يقع في في في العين تزني وزناها النظر اللسان يزني وزناه يزني وزناه القبل واللسان يزني وزناه الكلام ولتزني اذنها البصر والرجل تزني وزناها المشي وقال والفرد يصدق ذلك أو يكذبه كل هذا ليس ليس كبيرا ولذلك الرجل أوضح وأجلى الكلام في هذا الباب أبو هريرة عندما قرأ قول الله للفعلاء الذين يجتنون من الكبال إسم الفرحش إلا اللمم قال أبو هريرة القبلة من اللمم فقال ابن عباس ما أتعادني بما قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال أقم علي الحد طهرني يا رسول الله رايت امرأة في السوق أعرفها فأتيت منها ما يأتي الرجل من زوجي إذن ما ترك شيئا قال أتيت منها ما يأتي رجل من زوجي لكنما بين طائفتين جاهلتين عندهم عور طائفة عوراء وطائفة أخرى عوراء غلو أو جفو منهم من لم يرى ذلك شيئا بحل من الأحوال ويبيحه أو لا يبيحه على استحيانة الله لا يره شيئا وهي عظيمة بحق الله ومنهم من يراه كبيرا من الكبار وأنه لابد أن يكون هالكا في النار ولابد أن يقتل ولا ي... ولا يستحق... يستحق الحياة طائفتين من الجهل بمكان وهما أوداء أو بالأمة إلى هوة صحيقة قال الرجل أمام أبي بكر وعمر ده عمر من عمر بقى الذي لا يشكت عماضي بحام الأحوال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة فقال أتيت من المعتمات الرجل من أهله ولكني لم أطأ فقال له أبو بكر استتر بستر الله ذهب عمر قلنا عمر اخذ السيف ويطيح برأسه أنت سفعل ذلك أنت أتيت لا لا قال له يا رجل سترك الله فاستهت بسطله فقال والله حتى يقيم النسلم عليه الحد فتكت عنه النسلم لم يوحق إليه حتى صلى ثم قال أين السائل قال انا يا رسول الله قال اذهب قال ازبغت الودوء قال نعم قال صليت قال نعم قال اذهب فقد غفر الله لك ثم قرأ عليه قول الله تعالى أخذنا الصلاة الثلاثين النهاري وزولنا فمن الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نعم لكن كما قلنا العلم له ناس والجهل له أيضا ناس وهؤلاء الذين خربوا علينا الدنيا بأسرها الدنيا والدين الدكتورة تقول طلقها في طهر جامعها فيه وهي تأخذ وسيلة طلقه في طهر جماع فيه أثم هو يأثم بذلك والطلاق يقع المسألة خلافية والخلاف معتبر ابن سمية يقول لا يقع في طهر أو في حيد لا يقع لأنه مطلق ما يختار الفساد أنا الله بقول العلم الثلاثة الشفعية والملكية والحناف قالوا الطلاق يقع وهو يقع حقا الطلاق يقع حقا قال حسبها, حسبها علي تطليقة أرأيت إن ركبت الحم الحموقة فالطلاق يقع ويأثم المطلق